بالبيانات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا أن كذبوا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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوالكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم و هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثل من أنفسكم هل لكم من مملكة إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأموت فيه سواء. تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل التبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله فمن يهدي من أضل وما له من الناصرين، فأقن وجهك للدين حنيفا بطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكثروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا له يشركون واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم بما قدمت ايديهم اذاهم يقنون أو لم يروا أن الله يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون فأتى القرى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولى المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله, تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم من ربا ليربو الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه تعالى عن ما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 أيُرسل الرِّياحُ مبشّراتٍ وليُذيقكم من رحمةٍ وليُذيقكم من رحمةٍ ولتجري الفلكُ بأمره ولتجري الفلكُ بأمره ولتبتَّهُ من فضله ولعلكم تشكرون.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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء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 وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّيْلِ مُبْرِسِينَ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيف وَلَئِن أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا وَلَظَنُّوا لَظَنُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ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 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فصبي إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون